صغيرا خاليا ملته حب لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا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 ni asuni purbukak siwa يا يطمئن يدعوك رب العلياء سبحانك وبحمدك يرجوك عفو عفية قلبي بذكرك يا يطمئن يدعوك رب العلياء سبحانك وبحمدك Yerjo kafu wa afia. Ya bilikah yatin. Ya dho kabbil alaliyah. Syuhalakah wa bihamdikah. Yerjo kafu Terima kasih kerana telah يخشع شكرا لما أهديتني قلبا بذكرك يخشع ثبته ربي بفضلك حتى يطيع ويسمع I'm not afraid.